بسم لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده ثم أما بعد نعود مرة أخرى إن شاء الله تعالى إلى شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمه الله <تصفيق> و قد اخذنا يعني حوالي خمسه دروس حتى الان في كان <تصفيق> وكان اخر درس ليله ال 14 من رمضان الماضي وكان من المنتظر أن يعني نستمر في شرح الكتاب كل ليلة من الليالي رمضان ولكن يعني حال دون ذلك بعض الأمور فإن شاء الله تعالى يعني نستمر ضدء من هذه الليلة في شرح الكتاب كل يوم أو في كل ليلة من الليالي الأرض يعني بعض أشياء الثلاثاء من كلهم كل اسبوع إن شاء الله تعالى كان <تصفيق> هذا كان هذا الدرس في ليلتي الاربعاء من انزل قاعده وثبتت غره غرض الزقاده مثلا يوم الاحد انوم الاثنين ده يعني على حسب الرؤيه ولا حسب النتيجه ها ثاني اهو في ليله الاربعاء الرابع منذي القاعده وقلنا ان ان في القاعده ان تكون ايه بالايه بالفتحه من العام 28 من بعد الاضطر منه الات وكنا قد وصلنا إلى فضل التوحيد وما يكفر من الزنوب وصرحنا شيئا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عبادة وانا اودعت ابن الصامت قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> من شهد أن لا إله إلا الله واحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن عيسى وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه نعم اقرا الذي بعده ولغنى في حليبي اذبان اذبان ايوه لا في حليبي اذبان فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يا بتغي بذلك وجه الله نحن <تصفيق> كنا في درس يعني تكلمنا عن معنى السهادة ويعني ذكرنا أن السهادة لا تكون إلا بعلم وتكلمنا يعني من قبل عن معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله ااه وبالنسبه للثقه من الشهاده شهاده ان محمدا رسول الله ااه <تصفيق> نعم شهاده محمدا رسول الله فصل الله أي أنه لا مجبوع بحق إلا الرسول صلى الله عليه وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه قال بعض أهل العلم أو سمى بعض, بعض أهل العلم أو يجيس هذا بتوحيد الاتباع أي أنه لا يستحق أن يتابع على كل أقواله وأفعاله وتقريراته إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله فليس هذا إلا له صلى الله عليه وعلى آله وصوله يستحق ذلك عالما من العلماء مهما كان او مهما اوتي من العلم لا يستحق ان يتابع على كل اقواله وافعاله وكذلك نعم لا يستحق ذلك صحابيا ولو كان ابو بكر ولو كان عمر ولو كان يعني غثمان ولو كان علي لو كان علي رضي الله ف... فهذا ايضا يسمى بتجريد متابعة المعصوم فمن هو المعصوم عند اهل السنة من هو المعصوم الرسول صلى الله عليه وآله <تصفيق> المواجه بالخلاف مؤتقد الشيعة الرافض حيث أنهم يعتقدون أن الأئمة الإسم عشر هم المعصومون عندهم لهم العثمة مثل الأنبياء بل يعني يقدمون أقوى على أقوال النبي صلى الله عليه وآله وآله يعني بل يعتقدون فيهم الإلهية ليس العشم فقط وكذلك المتعصبون في كل زمان ومكان الذين يتعصبون لمشايخهم ولأئمة المذاهب المجموعه التي التي قد اتبعوها ومزجوها دينا يعني وقد يعني وصل الأمر ان هناك من اهل العلم من يعني للاسف في مساله المذهبيه هذه واوجب على المسلمين او على عامه المسلمين أن, يعني أن يتقيض من مذهب من المذهب فأوجب على العام أنه يجب عليه أن يختار مذهبا أو أن يختار إماما لكم سلام لا يخرج عن أقواله وعن فتوه لقيد أمه فهناك من إيه ومن اختار العامة مذهب الشافعي يعني كما ايه كما يعني انتصر لهذا ابن الصلاح في كتابه ادب المفتي فاخذ يعني يفرض الادله على ان مذهب الشافعي هو الافق بالاتباع عن بقيه المذاهب وكذلك القاضي عياض وتبعه ابن فرخون اهما في كتابي ائمه طراجم ائمه المالكيه قد انتصر في بدايه كلا الكتابين الى ايه مذهب الامام مالك والأولى الاول بال ايه بالاتباع على بقيه المذاهب الى اخر ما قد ذكر في كتب في الكتب التي قد كانت بذكر اجاب المفتي ومستفتي ويعني جمهور الأصليين الذين هم يعني قد يعني تعلقوا بشيء من علم الكلام فأوزابوا <تبقى> على العام هذا الأمر أنه يجب على العام أن يختار عالما أو إماما يتبعوه على كل أقواله وتقريراته هذا بلا شك يعني قول باطل يعني مناهج لأدلة الكتاب والسنة ولذلك يعني, يعني صالة وجالة الإمام وإبن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين الرب العالمين في حجد الأدلة لرب هذا القول الباطل ولذلك فإن مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله كتاب إعلام الموقعين وأنه لا يعني يستحق أن يتابع على كل أقواله وأفعاله وتقريراته إلا الرسول صلى الله عليه ورئيس وللأسف يعني بعض السباب في يعني ذاك الزمان المتأخر يعني وقعوا ساعدوا أمام يشعروا في هذه المزهبية الحزبية فصاروا يتعصبون لأقوال مشايقهم ويا ليت مشايقهم هؤلاء ويا ليت مشايقهم هؤلاء يعني من العلماء بل للأسف أنا ما حتى يعني, يعني مرتبة الطالب العلم ورغم هذا يتعصبون لهم بالباطل ويدافعون عنهم بالباطل ويرفعونهم إلى مرتبة المعصومين فإذا قلت له إن, شيخ إن شيخك هذا قد خالت عقيدة الشلف في هذا أو في هذه المشائل يعني امتفض غاضبا وشائرا وقال كيف كيف هو يعني هذا شيخ هذا يعني هو المشهور المعروف بحب السنة والذي يعني قد دارت بشرائته الرقدان في كل مكان كيف كيف يخطئ وكيف يخالف هذه المشألة <تصفيق> ويبدأ يلتمس له الأعزار الباطلة ويتأول كلامه بالباطل كأنه يتأول كلام النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فيعوذ بالله من التعصب في إن التعصب يعني إداء هي عضاء وهو ذلك أن يأهم قال ابن الأشياء رحمه الله في الكتاب النهاية في غريب الحديث <تصفيق> إن التعصب يعني المحاماء المحاماء عن من تتعصب له <تصفيق> فالتعصب أن تميله إلى قول شيخك أو إلى قول يعني إمامك أو إلى قول حزبك أو طائفتك وتنتصر له بغير دليل من الكتاب والسنة نعم فكل لا. كتاب كتاب النهاية في غريب الحديث لا. كتاب النهاية في غريب الحديث لا. و... ولجالك فإن هؤلاء الشباب هداهم الله دون أن يسروا قد وقعوا في نقص كبير وشديد في الصدق في الشهادة بأن محمد الرسول وإن يعني وإن أظهروا الالتجام الظاهري بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم قد وقعوا في شيء يعني من الضعف في هجيء الشهادة و... و... وإن أنكروا على غيرهم من العامة عدم الصدق في, في هجيء الشهادة ب... هم إيه؟ قد... قد يكونوا وقعوا في أسد من ما في العامة من هذا التعصب الذمين لهؤلاء الرجال وغير غير هدى من الله عز <تصفيق> <تصفيق> وأن عيشة عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم و يعني بتقدير الله عز وجل نحن قد كنا تكلمنا في آخر ثلاث خطب من خطب الجمعة عن, عن, عن عقيدة الموحدين المؤمنين في عيش عليه السلام وقد عنواننا هذه الخطب بفضل الإسلام على النصرانين <تصفيق> وهذا من التوافق اللي لازمها كنت أنا يعني <تصفيق> رتبت رتبت له اني أن توافق كلامنا هذه الليله ايضا عليه انا ازيل عقيده و سوف نشكر شيئا من, من التفاصيل التي لم نكن قد ذكرناها في خطب الجمعه و مقول الله عز وجل قد فرض على المسلمين المؤمنين كما في أركان الإيمان الإيمان بالرسل ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان برسالة المسيح عليه السلام فمن أنكر رسالة المسيح عليه السلام أو جحدها فوكافر وإن أتى بوقيت أركان الإيمان لا نفرق بين أحد الرسل ولكن نعم. كما يعني جاء هذا الحديث نحن نؤمن أو إن الله فرض علينا أن نؤمن بأن نعيش المشيف عبد الله ورسوله ليش إليش إلها وليش ولدا وليش ثالث ثلاث ونؤمن بأنه كلمته ألقاها إلى مريم وروقا منه كما ذكر الله زوجل هذا كتابه نعم أنما المشيه عيش ابن مريم رسول الله كلمته ألقاه إلى مريم وروق منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا فلا تأمتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولك له ما في الشماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيفا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 وما للظالمين من أنشار <تصفيق> لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد نعم ولا ان عما يقولون نعم قال الذين انتهوا كفر منهم عذاب اليم <تصفيق> ا فلا يرجون الله يستغفرهم والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأموه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون فالله عز وجل بين الآيات ووضحها بأتم بيان بأن المسيح عليه السلام عبد لله عز وجل وأن أمه صديقة ليست إلها أيضا وأقام الحجة هل النصارى بقوله عز وجل كان يأكلني الطعام هل يوجد إله يأكل الطعام هذا يعني لا يتوافق مع كمان العز وجل وال شبهه التي يتعلق بها النصارى في قونيه اعظم الجرم انما المسيح انما عيسى ابن مريم برسوله وكلمته فقال ان عيسى هو الكلمه عيسى قال ان عيسى كلمه الله والكلمه بما ان نسبت الى الله فهي من ذات الله فقال ان عيسى عليه السلام هو كلمة الله التي تمثل الابن ان الله أرسل, ارسل ابنه على انه الكلمة الى عباده حتى يعني يصلب ويقتل ويكفر خطيئة ادم عليه السلام هكذا قاد يعني بيننا هذا التفصيل في ايه في الخطب الأخيرة لجمع و... <تصفيق> وقد رد الإمام أحمد رحمه الله تعالى على جيل شبهة والتي تتعلق بها أيضا الجهمية كما في كتابه الرد على الجنبقة والجهمية حيث إن الجهمية احتجوا أيضا بهجي الآية على أنه القرآن الذي وكلام الله مخلوق فقالوا إن الله عز قال إنما المشيح إنما المشيح وإيسا بن مريم ورسول الله وكلمته فقال إن المشيح هو الكلمة والمشيح مخلوق فقال إن كلمة الله أو إن كلام الله مخلوق وحتج بها على عكس محتج بها النصارى فالنصارى احتج بهذا على ان. المسيح هو الكلمة وأن الكلمة من ذات الله وبالتالي قالوا إن المسيح هو الله وإن المسيح هو ابن الله والجميع تدد على العكس فقالوا إن المسيح هو الكلمة والكلمة مخلوقة فكلام الله مخلوق هكذا و نقرأ ما قاله الإمام أحمد في الرضا عزيسه نقرأ أمن أول المفسرين الجهمة قال الإنسان أحمد رحمه الله تعالى ثم إن الجهمة دعا أمرا فقال إنا وجدنا آية في كتاب الذي تدل على أن القرآن مخلوق فقلنا أي آية في كتاب الله فقال قول الله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وعيسى مخلوق فقلنا ان الله منعك الفهم في القران ايذا تجري عليه الفاظ ايذا تجري عليه الفاظ لا تجري على القران لانه يسميه مولودا وطفلا وطفيا وغلاما ياكل ويشرب وهو مقاصر بالأمر والنهي يجري عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد ثم هو في ما هو من ذريات نوح ومن ذريات ابراهيم ولا يحل لنا ان في القران ما نقول في عيسى ما نقول في عيسى ما نقول في عيسى او نقول في ما نقول في عيسى ما نقول ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى ولكن المعنى في قول مجل ثلاذه إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم فالكلمة التي ألقاها إلى مريم فينا قال له كُن فكان عيسى بكُن وليس عيسى هو كُن ولكن بكُن كان فالكُن من الله قول وليس الكُن مخلوق وكذب, وكذب النصارى والجنمية على الله تعالى في أمر عيسى وذلك أن الجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمته إلا أن الكلمة مخلوقة وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله كما يقال إن هذه الخرقة من هذا السوم نعم فالنصارى قالوا إن, إن الكلمة من ذات الله وبالتالي فان عيسى يعد من ذات الله فهو ايه فهو إما أن يكون ابنا لله او ان يكون يعني هو الله ان يكون ثالث الثلث ولكنهم في النهايه يعني على اختلاف يعني طوائفهم قد اتفقوا على ان المسيح يمثل ال اللاهوت مع النسووط الا يعني ان عيسى فيه جانب الهي الذي سموه بالالهوت نعم اختلفوا في تكيف هذا الجانب الالهي نعم اتفقوا على ان المسيح يعني قد اخذ او انه يعد من ذات الله عز وجل ان كلمه من ذات الله قالوا ن نحتج بهذه الايه التي يعني اتبعوا فيها المتشابه. وكما قال الإمام أحمد في بداية كلامه يعني إن الله عز وجل في طول كتابه قد وصف المسيح عليه السلام للشفاة لا تنطبق على كلامه البكة فقال كما في الآية التي قررناه منذ قليل عن عيشة ومريم كان يأكلان الطعام هل كلام الله يأكل الطعام؟ عليه السلام آه... أو... هل الذي كلام الله يعني يوصف انه ياكل الطعام وكذلك في ايات اخرى عيسى ولد كما قالت مريم عليه السلام آه... قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر وقالت في ايه اخرى ان يكون لي ولد عليه على المشيح أنه ظلام وأنه ولد وقال المشيح عليه الشيخ إني عبد الله أتاني الكتاب فهل يقال عن كلامه الله؟ إنه عبد الله فالذين احتدوا بالقرآن عليهم أن يحتدوا بكل آيات القرآن لا يأخذوا آية دون آية فالذين أخذوا هذه الآية فقط وقالوا إن الله أثبت في هذه الآية أن عيشة وكلمة الله وقال إن الكلمة وإن كلام الله ليس بمخلوق وبالتالي فأخذوا هذا يدل على أن عيسى من ذات الله كما أن كلام الله هو صفة من صفات الله فالشاهد يعني, يعني كما قال الإمام أحمد كذب كذبت النصارى وكذبت الجهمية على الله عز وجل ولا خد جلم و... <تصفيق> نعم. فالمقصود بالكلمة <تصفيق> أن الكلمة هي المقصود لأنها كن كما قال إمام أحمد فعيشة خلق بالكلمة ليس عيشة والكلمة <تصفيق> نعم. فالمقصود بقوله تعالى وكلمة, وكلمة, منه وكلمة منه وكلمة منه أي أنه خلق بكلمة من الله وهي كن وليس أن عيشة والكلمة نعم هذا كما قوله تعالى يسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وحتى يتضح لنا المعنى اكثر نقرأ ما له شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كما في كتابه الجواب الصحيح عن من بدل دين المسيح. فقال نعم الله تعالى كما في المزلد الثاني في الصفحة الخمسين بعد الثلاثمين يقرأ فيقال لهم فيقال لهم أما قوم الله في القرآن فواحق ولكن ضللكم في ترويده كما ضللكم في ترويد غيره من كلام الأنبياء وما بلقوه عن الله وذلك أن الله تعالى قال إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشر في من منه السبب المسيح عيث بن مريم وزيها, وزيها في الدنيا والآخرة ومن المفردين ويكلم الناس في المهج وكهلا ومن الصالحين قالت ربي ان يكون لي ولد ولم يلفني بشر قال كذلك الله يهلك ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون اذا قضى امره انما يقول اكن فيكون هذه الكلمه نعم ففي هذا الكلام ففي هذا الكلام وجود وجود هذا الكلام وجود وبادروا انه مخلوق ليس هو ما يقوله النصارى منها انه قال بكلمه منه وقوله بكلمة منه نذرا في الاثبات يقتضي انه كلمة انه كلمه من كلمات الذاني ليس هو كلامه كله كما يقوله النصارى ومنها انه يبين مراد بقوله بكلمة منه وانه مخلوق حيث أن النصارى قالوا إن عيشة وإن المشيخ يمشل أقنوم النطق أقنوم الكلام هم في معتقدين في التشليش يقولون بثلاثة أقانين فيقول إن الآب الله يمشل أقنوم الوجود وإن الابن يمشل أقنوم الكلام أو النطق وإن الروح القدس تمشل أقنوم الحياة التي تعظى الحياة للمخلوقات هكذا يعني هكذا قالوا هذا مجمل اعتقادهم في الاقانين الثلاث فهذا قالوا ان الاب, إن الآب يمشل اقنوم الوجود وان الابن يمشل اقنوم الكلام او النطق فعبروا او احتجوا بالايات التي جاءت في كتاب الله او التي جاء يعني بعضها أو جاء ما هو مماشر الله في الأناجيل أن عيشة والكلمة أو كلمة من الله فقالوا إن عيشة يمثل كلام يمثل أقلوم الكلام أو أقلوم النطف وهو, وهو الكلمة وهو كلمة الله وهذا طبعا متنقضي كيف كيف تكون الصفة كيف تكون الصفة جاتا الكلام الكلام او النطق او الكلمه هي الصورت لا تمثل لا تمثل ذاتا ولا يدل على على عظيم ذهنه وتناقضهم ولكن هذا هذا هو معتقدهم قالوا ان ان ابن المسيح يمثل اقنوم الكلمه وانها الروح روح القدس تمثل اقنوم الحياه أكمل ومنها أنتم يمكن مراسم بقوله بكلمة منه وأنه مخلوق حيث قال كذلك الله يخلق ما يشاء كذلك الله كذلك الله يخلق ما يشاء لا. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كما قال في الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وقال تعالى في سورة مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فهذه ثلاث آيات في القرآن تبين أنه قال له هجئها الكلمة في هجئ هذه الثلاثة آيات بين الله سبحانه فيها أن المقصود بقوله في آية النساء وكلمة منه أن الكلمة هي كن فلذلك يعني ينبغي حمل المتشابه من آيات الكتاب على المحكم فالمحكم من آيات الكتاب في هذه الثلاثة آيات أن الله عز وجل أو خلق عيسى بكن إنما عمروه إذا أراد شأن أن يقول له كن فيكن فكان عيسى بكن أرسل الله عز وجل أرسل الله عز وجل إلى مريم عليه السلام الروح القدس فنفخ في مريم عليه السلام الروح وقال الله أو كانت وكانت خلق عيسى بهذا النفخ بقوله عز وجل كن فكان عيسى في راح مريم عليه السلام بدون أب هذا معنى قول الله عزيزال وكلمة منه في هذه الآيات الثلاث هذا ثلاث كتاب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ثم ننتقل أيضا هنا إلى معنى الروح وروح منهم مما يتعلق بها أيضا نصارى أن المسيح عليه السلام يعد من روح الله أي من ذات الله وروح منه أي من, من روح الله كما قال نعم نعم فأولا نقرأ ما قاله الإمام في الرد على الجنادقة والجامعية في تتمة الكلام الشابق في بيان قوله وروقاً منه وقلنا نحن إن عيثا بالكلمة كان وليس عيثا هو الكلمة وأما قول الله تعالى وروث منه يقول من أمره كان الروث فيه فسن فقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يعني بأمره عز وجل سخر ما في السماوات وما في البرك منه بأمره وكذلك وروح منه أي أن الله عز وجل أرسل الروح بأمره أو روح القدس بأمره فنفخ في مريم عليه السلام هذه الروح بأمر منه هذا معنى قولي عز وجل وروح منه كما قال سبحانه وصخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه هل يعني هذا أن كل ما في السموات وما في الأرض على فهم النصارى المغلوط هي جزء من ذات الله هذا يعني لازم قولهم أنهم اعتقدوا الحلول فيلزمهم على يعني عقيدتهم كما اعتقدوا أن المشيح عليه السلام أو أن الله عز قد حل في المسيح عليه السلام وأن المسيح عليه السلام هو من روح الله وأن الإبن والأب صار شائعا واحدا احتجاجا بهذه الآية او بأن المسيح هو روح الله كذلك عليهم أن يقولوا أيضا في الآيات التي جاء فيها أن الله عز وجل قال لكم ما في السماوات وما في أرض الجامعة منه أن كل ما في هذا الكون هو من الله هو يمثل جزء من ذات الله وهذا المعتقد الحلولية الوجوديه اكمل يغاوريني وتقر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه يقول من امره وتفسير وتفسير روح الله إنما معناه انها روح بكلمة الله خلقها الله كما يقال عبد الله وسماء الله وارض الله <تصفيق> يعني يزيد شيخ الإسلام المتمنى رحمه الله تعالى هذا الأمر دوانا كما في كتاب الزواب الصحيح حيث قال كما في الصفحة الرابعة والخمسين بعد الثلاثمائة من المزلد الثاني اقرأ أتقل... أتقل... قد أتقل... أتقل... اول الصف وقد قال الله تعالى ومر المدنة عمرانا الذي احصرت فرجها فنفقنا به من روحنا وقد قلت بكلمات ربنا وحطوبه وكانت من القاندين وقال تعالى والتي أحصنت فرجاها فنفخنا فيها من روحنا ودعلناها رجلها آية للعالمين فأخبر أنه نفخ في مريم من روحه فما أخبر أنه نفخ في آدم من روحه فتمثل لها بشرا سويا قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهبلة غلاما ذكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسكي بشر ولم أكو بغية قال كذلك قال ربه هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية فهذا الروح الذي أرسله الله إلينا ليهب لها غلاما كفية مقلوب وهو روح القدس الذي خلق المسيح منه ومن مريمه فإذا كان الأصل مخلوق فكيف الفرع الذي حصل به وهو روح القدس وقوله عن المسيح يعني المخلوق. روح القدس مخلوق مخلوق الروح القدس التي أرسله الله والتي أرسله الله إلى مريم مخلوق ليس, ليس من ذات الله عز وجل وقوله عن المسيح وروح منه خص المسيح خص المسيحة قال المسيح لذلك لانه لثق في منه من الروح حضرك هنا تفضلت نعم ثالثا حضر المسيح لذلك لانه لثق فيه منه من الروح تحملت به من ذلك النفس تحملت تحملت مني من ذلك النفس وذلك ظل روحه الذي يشاركه فيها سائر البشر فانتاز بها بان حملت به من نفس الروح فلهذا سمي روحا منه نعم لكن ولهذا قال طائفه من المفسرين روحا منه أي رسول منه سماه باسم الروح الرسول الذي الذي فيها فكان يسمى كلمه يسمى فكان يسمى كلمه نعم يسمى روحا روحا نفخنا سمى روحا لانه قوم الى الغليمه فكما يغلق الادميونا غير غير غيره ويسمى روحا لأنه حبلت به أمه بنصر الروح الذي نفق لم تحبل به من ذكر كغيره من الآدمين وعلى هذا هذان الأمران مختص في المسيح عليه السلام عن بقية الخلق فكل الخلق وكل يعني بني آدم خلقوا ب بامر الله كن فكان وكان هذا الأمر كان باسباب وهذا هذه الاسباب هي الرجل مع المراه في النكاح الحلال او في النكاح عموما يعني فتولد عن هذا النكاح الايه هذا الخلق ولكن هذا الخلق اساسا كيف كان كان نلاحظ ارسل الملك ا الى رحم المرأة وأمره بنفخ الروح في, في يعني هذه العلقة أو في هذه النطفة التي يعني قد استقرت في رحم المرأة وهذا أيضا كان أن الله زجل أمر أو قضى أن يكون هذا المولود ولكن اختص المسيح عليه السلام عن بقية الخلق بأمرين كما ذكره مسيح الإسلامون أولا أنه أنه ولد بغير أب فكان, فكان قول الله عز وجل كن بدون شبب الأب فاختص المسيح عليه السلام أن الله عزيزي قضى أمره بأنه قال لو كن فكان في رأح مريم عليه السلام بغير أمر والأمر الثاني أن الله عزيزي اختص أيضا المسيح عليه السلام بأن نهزي الروح روح القدس التي أرسلها إلى مريم عليه السلام ونفخات ونفخات رحم مريم عليه السلام بهذه الروح بخلاف بقية داني آدم انهم يعني ان الله عز وجل كما بيانا ارسل ملكا او الملك الموكل بنفخ الروح في يعني داني آدم ولكن هذا بخلاف الروح القدس التي اختص بها الله المسيح عليه السلام ها؟ لا هو رد ملك النعم ولكن ولكن يعني هذه روح خاصه بالمسيح عليه السلام الروح القدس هنا بيقول قمنا لجميع بنقول كيف خاص لا نحن قلنا الله غير اختص بالمسيح عليه السلام بهاتين الخاص او بهذا من هذين الامرين نقول ق فكان بغير اب خلق بقيد من الهم كذلك خلق بايه الله للملك امين لا انه انه أرسله بأن قال له او ان امره ان ينفخ الروح في في المضفه التي في رحم المراه فكان هذا المولود بقول الله كن ولكن كن هذه كان كانت في كان قدر الله من التقاء الرجل مع مع المرأة بخلاف المسيح عليه السلام فكان بقول الله كن بغير سبب بغير سبب من انتقال الرجل مع المرأة هذا الذي اختص بالمسيح البقيد دنيا آدم وكذلك اختص أيضا بالروح القدس التي أرسلها الله إليه إلى مريم عليه السلام نعم أكمل فكما يسمى كلمة يسمى روحا لأنه قوين بالكلمة لا كما يخلق الآدميون غيره ويثمى روحا لأنه حبلت به أمه من لفظ الروح التي يتخ فيها لم تحبل به من ذكر كغيره من الآدميين وعلى هذا فيقال لما خلق من لفظ الروح ومن مريم ثمي روحا بخلاف دائر فإنه يخلق من ذكر وأنشى ثمي روحاً روحاً, روحاً. ثمي روحاً بخلاف سائر الآدمين الأدمي فإنه يخلق من ذكر وأنشى ثم ينفق فيه الروح بعد مضي أربعة, أربعة أشهر والحفار يقولون في أمالتهم تجسد من القدس آه. ولو على هذا وفصلوا روح, روح القدس بالملك الذي نفق فيها هو روح الله كان هذا موافق لما أكبر الله به لكنهم جعلوا روح القدس حياة, حياة الله وجعلوه ربا وتنقضوا في ذلك فإنه على هذا كان ينضغ فيه أكنومان أكنوم الكلمة وأكنوم الرغم نعم نعم نعم فلماذا اختص أو يعني خصوا المسيح عليه السلام بأقنوم الكلمة فقط لماذا لم يقولوا إنهم يمثل أيضا أقنوم الروح هذا يدل عليه على يعني عظيم تنقضهم نعم. ولم يعني لم يثبتوا عليه على قدم الراصقة في بيان معتقدين طيب. يعني نقول أيضا في قوله وروق منه أن من هنا هي الابتداء الغاية ليست للطبعيط وروق منه أي خلقها من الله عز وجل وكذلك هذا معنى قوله وشخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه أي ابتدأ خلقه وكانت بداية خلق ما في السموات وما في الأرض هي من الله عز وجل والذي بدأ خلق هذه الأشياء كما تقول إن الرزق من الله هل من هنا للتضغيط أم من ابتداء الغاية ابتداء الغاية فإن الرزق بدأ بإنجال أو بإرسال الله عز وجل أو بتشخير الله له لبني آدم الرزق من الله نؤمن إن الله هو الرزاق فليش معنى هذا ان الريش قايد يعني ممشل بعضا من جهة الله فمن في اللغة تأتي لابتداء الغاية كما تأتي ايضا الى التغايد ولهذا قال الخافز النحزر ورشطاه بأنه منه أي المعنى أنه كائن منه كائن من الله فالمعنى أنه كائن منه كما أن معنى الآية الأخرى وصخر لكم ما في السموات وما في الأرض جامعا منه أنه صخر هذه الأشياء كائنتني منه لأنه مكون ذلك وموجده بقدره وحتمته أكمل ما قال الله سيخو اسلامونا بعد ذلك وهم يقولون ليس فيه إلا أخنور الكلمة وكما يسمى المسيح كلمة لأنه خلق بالكلمة ويسمى روحا لأنه حل به من الروح فإن فقد قال في القرآن والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربه وقال تزيد الكذاب من الله العزيز الحكيم وقد قال أئمة المسلمين وجمهورهم القرآن كلام الله غير محلوك منه بدأ وقال في المسيح وروح منهم قيل هذا بمنجلة سائر مضاف إلى الله إن كان عيناً قالمة بنفسها أو صفة فيها كان محلوكا وإن كان صفة خباسة إلى الله لانه وكلامه واهو ذلك كان اضافه كان اضافه كان اضافه وكذلك ما كان منه ان كان عينا قائمة او صفه قائمه بغيرها كما في السماوات والارض والنعم والروح الذي ارسله الى مريم وقال إنما أنا رسول ربه كان مخلوقا وان كان صفه وإن كان صفه لا تقوم بنفسها ولا يتصف بها المخلوق فالقرآن لم يكن مخلوقا فإن ذلك قائم لله وما يقوم بذلك لا يكون مخلوقا يعني إما المضافة إلى الله عز وجل يكون على نوعين إما أن يكون يعني عينا قائمة بنفسها فهذه فهذه تعد مخلوق تعد من المخلوقات وهذا الأمر يعد مخلوقا وإما أن, تكون, أن يكون هذا المضاف صفة لله عز وجل فهذا ليس بمخلوق فالمسيح عليه السلام يعد, يعد عينا قائمة بنفسها وهذا بخلاف كلام الله فإن كلام الله عز وجل ليش, لا, لا يعد عينا قائمة بنفسها يلويه. يعد صفة من صفات الله هذا والفارق وكذلك مثلا إذا قلنا إن محمدا رسول الله وإن عيسى رسول الله هل معنى أنه رسول الله أن الرسول يعد صفة من شفاق الله لا الرسول هنا يمشل عينا قائمة إيه بنفسه مخلوق قائم بنفسه يعني قائم إيه؟ منفصل عن جهة الله ليس ومن جهة الله عز وجل وليس صفة من شفاق الله وعلى هذا النحن نقول إيه بيت الله وكعبة الله وماقة الله كل هذه الله على سبيل التشريف على سبيل التبعية المخلوقة ليست على شبيل مهما من انزات ذات الله أو من صفات الله أجل أجل هذه أنواع المضاف إلى الله عزيز نقرأ الحديث الذي بعده نقرأ الحديث الذي بعده نعم هذه تعب... خصيصة من المسيح عليه السلام نعم الله اختص المسيح به... بهذه الكلمة كما بينا على سبيل أنه خلقه بهذه الكلمة بغير سبب بغير سبب من, من... من أب ومن وجود أب من وجود يعني يأتي منه أو تكون منه النطفة التي ولد منها هي المسيح عليه السلام <asthma> كن <تصرف> نعم اه اه بكلمه منهم اي بقوله كن ارتبطت بالسبب ارتبطت بالسبب الملك مع ضربه قصر الى الرقم كما في حديث من المسات خد في تاريخ طاقه النور اي في مريم عليها السلام الروح نعم نفخ في مريم الروح فكان عيسى بقوله عز وجل كن بنفخ هذه الروح في مريم عليه السلام طيب, طيب اقرأوا لهم ماذا؟ اه حاجي لو كبوان ها ير... ماذا حس بينا يعني كما بين الان في المضاف الى لفظ الجلاله الله يكون على نوعين ها على الله على عين قائمه بذاتها ليست من الله هذا يعتبر الله على سبيل من صفات الله هذا يعتبر صفه ايه هناك عن الروح قل الروح من أمر ربي ها الروح من امر من امر الله يعني الله امره او انها من, من, من امر الرب يعني من ايه من خلق ربي ها او هي تعدو سر سرا من اسرار الخلق التي, التي اختص الله بها او التي لم يعني, يعني يعلم الله بها احدا كيف كيف خلقت او ما ما هي كون هذه الروح من امر ربي ان الله جعلها من ايه من الاسرار التي لم يطلع عليها اي احد من ايه من خلقه. وكذلك ارسلنا اليك روحا من امرنا هنا مقصود بهذه مقصود بهذا الوحي الوحي يعد من كلام هو ايه هو كلام الله هذه هذه ان زي تختلف عن هذه فلا العبره بالشياطين وليست العبره بضرب مجرد يعني الله سبحانه حسب الشياطين مفسر الايه المعنى المقصود في ايوه احسنتم يا رب ما لهما على ادبان انما الله حرم على النار من قال لا اله الا الله وابتغى بذلك وجه الله ولهما يعني للبخاري ومسلم وفي حديث ادبان هنا بيان خرق للشروط لا إله إلا الله إن الله حرم على النار من قال لا إله, إله إلا الله يبتغي بذلك وجه وجه الله وذكرنا في الحديث الشابط أيضا أنه من الشروط نعم التي جعلها الله يعني شرطا لانتفاع بالشهادة والانتفاع بالكامل التي تعني العلم التي لا تكون إلا بعلم كما بينا في الدرس السابق مقبل أن ننتقل الحديث, عد الحديث عدان نكمل نعم ما جاء في حديث وفي وفي آخر حديث وفي آخر حديث فسينا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على مكان من العمر فمن شاهدة بالشهادتين بكلمة التوحيد وتوحيد الاتباع وشاهدة أن نعيشة عبد الله ورسوله وكلمته القائل مريم وروح منه وشاهد أيضا أن الجنة حق وأن النار حق يعني يعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان كما حب يم هذا يعني نعم بالتفصيل في آخر درس من دروس شرق أصول السنة لإمام الحمد أنه من عقيدة صلاة الصالح الاعتقاد بأن الجنة ومار مخلوقتان موجودتان الآن وقد يعني شربنا الأدلة بالتفصيل هذا الدرس يعني فيه يعني لا نحتاج إلى إعادة هنا في هذا المقام نعم ف... فهنا هذا الحديث الرب على سلاس <تصفيق> طائفة المسلكين الوشنيين ورد عليهم بشق الأولى الحديث من شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا بده ورزه وأن عبد الله ورسوله الذي لا المحمول يغلقه من لا أعوذ المحمول أغلقه يغلقه. أه وأن محمدا العيش عبد الله ورسوله هج فيه على طائفة اليهود وعلى طائفة النصارى حيث أن اليهود لم يعتقدوا برسالة المشيح عليه السلام يعني أنكروا أو كفروا بمشيح عليه السلام كرسول فأشبت الله عز وجل له الرسالة في جين الإسلام على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى <تصفيق> لسان أو في كتابه عزيزي وفي رد على ما شارعنا قال إن المسيح هو ابن الله هو الله كما بيان فإنه تضعنا من عبوده عبد وليس وليس وليس إلها نعم فهنا في هذا الحديث من تبرأ أو من سهد هذا شهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول, رسول الله شهد بأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاه إلى مريم ورق منه فقد تبرأ من الطواف الثلاث تبرأ من المشركين وتبرأ من اليهود وتبرأ من النصارى وفي لوقت نفسي أزبته ما أزبته الله عز وجل في هذا الحديث فهذا أتى بالتوحيد الذي به يستحق أن يدخل الجنة وكما جاء في الحديث على ما كان من العمل ما معنى قولي على ما كان من العمل سوف <كتصفحان> يأتي البين هنا 사람들. كما نقل هنا السيخ عبد الرحمن من خسن آر السيف رحمه الله في كتاب فتح النجيد أنا كما قال معنى قوله على ما كان من العمل أي على كان من صلاح أو فساد لكن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة ويختامر أن يكون معنى قوله على مكانه من العمل <تصفيق> ان يدخل اهل الجنه الجنه <تصفيق> ان حصد كل منهم في الدرجات <تصفيق> اي معنى قولي على مكانه من العمل ان من اتى بهذه العقيده التي بيناها وتبرأ من هذه الطواف الثلاثة وتبرأ من الشرك لأنه أتى بأصل النجاة والذي يستحق النجاة عند الله إن ابتداء بأن يدخل الجنة ابتداء بغير عذاب فيكون قد يعني دخل الجنة وإن ما عمل معمل أو على ما كان عليه من العمل حتى وإن كان أتى ببعض المعاصي التي يستحق عليها العزاب ولكن يعني أتى بالتوحيد الكامل الذي يستحق أن يدخل الجنة وبيه تكفر سيئاته أو أن يكون عنده شيء من الضعف وإن أتى بأصل هذا التوحيد فهو إن عزق في النار لفترة ولكن, ولكن مآله ما إلى الجنة بعد ذلك فهذا معنى قولي يذكل الجنة على ما كان من العمر يعني يذكل الجنة بعد إلعد ذلك بعد أن عزب في النار لفترة فشوعل هذا أو ذات فإن مآل ما الموحدين إلى الجنة ويعني المزيد من البيانة أنا قد فصل هذه المسألة بأحسن تفصيل شيخ الإسلام أمه تمير رحمه الله تعالى قد نقل كلامه هنا السيخ عبد الرحمن ابن خسن في كتاب الفتح المزيد فنقرأه إن شاء الله لما فيه من الفائد قال السيخ الإسلام وقد يكون السيخ عبد الرحمن ذكره يعني معنى كلام شيخ الإسلام ومعنى كلام غيرين من أهل العلم في هذه المسألة فيما شفيت قال شيخ الإسلام وغيره لهذا الحديث ونحوه إنها في قالها ومات عليها يما جاءت مفيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها نعم هنا هذا صر لما جاء في حديث عبادة وكذلك لما جاء في حديث عبادة نعم كما جاءت مفجزة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين فإن حقيقة التوحيد إن جذاب الروح إلى الله تعالى جملة فمن شاهد لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة لأن الإخلاص هو الجذاب القلب إلى الله تعالى لأن يتوب من الذنوب ثوبة نصوحة فإذا مات على ذلك على ذلك الحال لا ذلك فإنه قد تواثر فالأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن قربلة وما يزن ذرة وتواثر بأن كثيرا من من يقول لا إله إلا الله يدخل ثم يخرج منها وتواثرت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم فهؤلاء كانوا يصدون ويسجدون لله وتواثرت بأن الله يحزم على النار من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رسول الله لكن جاءت مقيدة في القيود استقال واكثر من يقولها لا يعرف الاخلاص واكثر من يقولها انما يقولها تقليدا او عاده ولم يخالط الايمان بشاشه قلبه ولم يخالط الايمان ولم يخالط الايمان بشاشه قلبه نعم من يفتنوا عند الموت وفي القبور هؤلاء كما في الحديث سمعت سمعك الناس يقولون شيئا فقلتكم وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقريض واقتداء بأمثالهم وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فالقيود الشقال التي يقصد رسيك الإسلام هنا هي الشروط التي قيدت بها لا إله إلا الله كما في الأحاديث والذي قد جمعها الحافظ احمد الحكمي رحمه الله تعالى كان في منظومته سلم الوصول مقولها بشروط سبعه قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت وان ولم ينتق قائلها بالنص حيث يستثمنها الاخلاص والعلم نعم. الإخلاص والعلم والمحبة نعم. العلم واليقين والقبول والانقياد فجري ما أقول العلم واليقين والقبول والانقياد فجري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقت الله لما أحبه هذه شروط الشروط الشبعة هي مستفادة من الأحاديث نه حديث اجوال هذا وحديث عاده المصامط وبعض الاحاديث الاخرى التي جاء اغلبها في صحيح مسلم نعم حديث ابي هريره رضي الله الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد ان محمدا اشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله لا يلقى به ما عاد لا ينقى لا يلقى الله ما الله بهما عبد غير ساكن فيهما الا ادخله الله الجنه غير ساكن اي قد اتى باليقين المنافي للشرك وهنا في حديث عدال من لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله يبتغي بذلك وجه الله فهنا ايه شرط الاخلاص المنافي للشرك فالشروط السبع الإخلاص المنافذ للشرك والعلم المنافذ للجهن واليقين المنافذ للشك والانقهاد أو القبول المنافذ للطرق أو للجهود والصدق المنافذ للكذب والمحبة المنافذ للبغض والكراهي يعني من اتى هذه الشروط كامله فك يعني فحق فحقق وحقق اليقين وحقق المحبه وحقق الصدق وحقق الانقياد الكامل وحقق القبول الى اخر الشروط فقد ايه؟ فقد أتى بالتوحيد الذي به تكفر الذنوب وبه يستحق أن يدخل الجنة اتداءا بغير حساب ولا عذاب وأما من أتى يعني بهذه الشروط ولكن دون أن يأتي بكمالها فأتى بها ولكن على ضعف هو إيه؟ فهو كما بينا يعني وإن كان يستحق, إن كان يستحق دخول الجنة ولكن قد يعذب قبل هذا الدخول به بقدر ضعفه أو بقدر ذنوبه التي لم تكفر بسبب ضعف التوحيد بسبب ضعف التوحيد الذي عنده فإن التوحيد الذي عنده لم يقوى على تكفير هذه الزنوب والسيئات وهذا وفيأتي ديانه أيضا بمزيد من, من الزنوب في كلام ساكل الإسلام أكمل مم. وحين إذن كلامنا فات بين الأحاديث فإنه إذا قالها بإخلاق ويقين كام لن يكون في هذه الحال في هذه الحال مصر على دم الأصلى فإن كمال إخلاق ويقين يوجب أن يكون الله أحب إليك من كل شيء نعم أن الله أن يكون الله <تصفيق> يجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء فإذاً لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله وهذا هو الذي يحرم نعم هذا هو على الله أو يحرم على الله وهذا, وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كان الضوء ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيمان فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاق وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا يسركون له دنبة إلا محي إلا محي عنه كما يبقل ليل النهار فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا فيغفر له ويحرم على النار وإن قالها على وجه وإن قالها على وجه خلص خلص به من الجذل الأكبر دون الأزهر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجع بها مهدان الحسنات نعم. فيرزق او فيرزق نعم ما راي وصار ما نعم, نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. هي بها من بجانب الحداد في حديد البطاقه فيحظر على النار ولكن تنقص درجته في الجنه بقدر ذنوبه امم ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ظنوبه وهذا لخلاف من رجحت سيئاته بحسناته وماذا مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله وقلط بها من الشرط الأكبر لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعد ذلك بسيئات ودعت على حسن نويته فانه في حال قولنا كان مظظا لكنه اتى بذنوب اوهنت ذلك التوحيد اوهنت ذلك التوحيد والانخلاص فضعفت نعم no. وقويت لا بالذنوب حتى احرق ذلك بخلاف المخلصين بخلاف المخلص المنقي يعني في هذا الكلام الشيخ رب واضح على يعني من كفر المسلمين على وصاب الإصرار على المعصير فسينا شخص الإسلام ونبين إن من أتى يعني بالتوحيد ولكنه مات مصرا على بعض المعاصي والزنوب فإنه إن كانت حسنة توحيده لم يعني تقوى على يعني تكثير هذه الزنوب والسيئات التي أصر عليها ومات عن هذا الإصرار دون توبة ها فاستحق العذاب على هذا الإصرار على هذه المعاصي النار لفترة ولكن ما قاله بعد ذلك بإخلاصه لكلمة التوحيد الذي لم يكن يعني كيفيا في دخوله لجنة ابتداءا ولكنه يكون كافيا أو يكون يعني مانعا من خلوده في النار ها هو أتى بالإخلاص أتى بشيء من الإخلاص في في قوله أو في نبطه بكلمة التوحيد ولكنه لم يكن الإخلاص الكامل الذي به يموت غير مصيرا على أي معصية ولكنه أتى بأصل هذا الإخلاص أو بأصل الصدق وأصل اليقين وأصل الـ الـ القبول والمحبة بكلمة التوحيد ولكنه كان أتى على ضعف فأتى بسيئات أخرى أصر عليها ها؟ ولم يتهم منها حتى موته ومات على هذا الإصرار على هذه المعاصي والكبائر التي يدون السرك الأكبر ها؟ فهذه الكبائر وهذه السيئات أوهنت هذا التوحيد ولكنها لم تهنه الوهن الكل ها؟ كما يقول الخوارج الذين كفروا المسلمين بالاصرار على المعاصي هذا رد واضح على على من قال بهذا من هؤلاء الذين يعني يعني خالفوا سبيل السلف الصالح وهو وشانكوا سبيل الخوارج في تكفير المسلمين بالمعاصي او الاصرار المعصيه حيث قال احد صراحه قال ان المصر على المعصية كافر كما قال ابو اشفاق الحويني هذا هو العرض أكمل لتثاب الطيب منه فإن لا تكون إلا راجحه على سيئاته ولا يكون صغرا على سيئاته فإما على ذلك دخل الجنه وانما يحافظ على المخلص ان ياتي بسيئه راجحه فيض- فيضعف فيضعف ايمانه فلا يقول هذا اخلاص ويقين المانع ويخشى عليه من الشب الأكبر والأصغر فإن من الأكبر بقي معه من الأصغر فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرزح جانب السيئات فإذا تم ترزيح جانب السيئات استحق أن يعذبت النار للفترة التي قدرها الله له تكثيرا لهذه السيئات التي رزحت على حسناته ولكن بعد أن يستوفي العذاب هذا في النار يدخل إلى الجنة بعد ذلك بتوحيده الذي معه إن كان ضعيفا كان يعني لم يبلغ إلا مشقال ذرة كما ثبت هذا في أحاديث الشفاعة وهذا هو هذا هو الفيصل بين منهج السلف الصالح ومنهج الحوارس لذلك كل من سقط في. أو حامة حول تكفير المؤمنين أو المسلمين بالمعاصي سواء بمعصية الحكم بغير ما أنزل الله بالمعصية أو بالإسراء المعصية أو بكل هذه الكبار أخذ يحوم ويرف ويضور ويؤصل ويقاعت للتكفير بهذه المعاصي والزنوب والكبار فقد وقع شعر أو لم يصر قصد أو لم يقصد ماذا بالخوارس وين وين هناك به او وين يعني اشهر للايه الالتزام بعقيده السلف في بقيه الابواب ولكنه في باب الإيمان هنا قد توافق الخوارج هذا هو الحد الحد الفاصل او هذه السعر بين منهج الخوارج ومنهج السلف في باب الايمان ارجو ان يكون هذا واضح ماذا <تصفيق> نعم كلام سيطالة واضح وظاهر وكذلك نحن قد فصلنا في هذا ونقلنا كلام أهل العلم في هذه المسألة بالتفصيل في درس من دروس صرح أصول السنة بصرح قولي الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة الذي قال فيه أنه الذي حكم فيه على المصر على المعصيب أنه فاسق وليس, وليس كافرا هذا إجماع أهل السنة هذا يوجد في كلام الشرف في كتب المعتق متناثرا في كلام الشرف في كتب المعتق ما <تصفيق> نحن جمعناه يعني نلزم من هذا الكلام في هذا الدرس يعني, يعني يمكن ان ترجع اليه ان شاء الله هو مسجل ماذا هذا في الكلام ماشي في الفرا وهذا الذي حدث وهذا الذي اتينا به هذا الدرس فنحن لا نحتاج الى اعاده هذا الكلام هنا نحن اتينا بكلام لمحمد هذا هو هذا الذي قلنا بارك الله فيك احسنت الان كلامه حق نحن يعني لا نحكم على كلام فلان واعلن هكذا بايه بهوى انفسنا لكن نحكم عليه بميزان الشرف نحن اتينا بكلام الإمام أحمد في أصول السنة وقتينا بكلام آخر أحمد في, خارج في خارج أصول السنة يثبت فيه عدم تكثير المصر على المعصية وقتينا أيضا من أدلة قبل هذا من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر وكلام الشيخ الإسلام هنا يؤكد هذا الأحيث بوضوء وهذه الأحاديث التي جاءت وأحاديث الشفاعة كذلك تؤكد هذا بجلاء يعني لا مريكة فيه أن من مات من أهل التوحيد على أي معصية من الكبائر أو من المعاصي العملية التي يدون السلك الأكبر ها؟ وإن مات مصرا عليها غير تائب, غير تائب منها فإنه, إيه؟ فإنه في نشيئة الله إن شاء عزبه على هذه المعاصي الكبائر التي أثر عليها ولم يطب منه وإن شاء عقبه وعزبه وهذا معنى كلام شاك الإسلامي هذا قاله في درس له بعنوان سروط العمل الصالح في الجزء الثاني منه وقال أيضا في موضع آخر لما سئل فرحة سئل هكذا عن حكم المصر المعصية فقال هكذا باللقص قال المصر على المعصية كافر هذا اللقص هذا هذا ماذا هذا ماذا انك تقدرين والله اولا نحن لا نحتاج لهذا اولا ابتداء يعني يعني إذا أنت حكمت على فلان أو علان بالبدعه ها او بنو يعني جاءه الى بدعة أو يعني وقع في بدعه هذا لا يحتاج منك ابتداء او لا, لا يجب عليك ابتداء ان تنصحه هذا اولا هذا ليس من منهج السلف لا يجب, لا يجب عليك او لا يقل لك مثلا هل انت نصفته ام لا هذا أولا. ان نصفته هذا خير ولكن هذا ليس على سبيل الاجابة لماذا, لماذا قلنا هذا اولا لان من المفترض ان هذا الرجل او هذا الداعية او هذا العالم مثلا الذي وقع في هذه البدعة قال بهذا بعد ان اضطرع عليه على كلام السلف ها؟ او بعد, بعد ان أو علم أنه على علم بعقيدة السلف وإلا لا إلا اتهم بأحد أمرين إما اتهم بالجهل لأنه قد تعرض للكلام في مسألة العقيدة دون أن يدرس المعتقد السلف ومن ثم وقع في هذه البدعة لجهله المعتقد السلف أو أنه علم كلام السلف ورغم هذا اختار لنفسه المذهب المناهج المناج السلف ولا يسلم من الجهل أو البدعة في كل الحالين فيقال في حقه أنه مدام قد يعني قد أعلن أو دعا إلى هذه البدعة على رؤوس الأسهاد أو في يعني المحافل العامة في كتاب أو في درس مسموع فالمشروع أن يخذر أيضا منه أو من كلامه هذا أيضا في, في المحافل العامة مدامه قد أعلن بهذه البدعة مدام قد أعلن ولا يقال أنه يجب أن ينصف <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> مسألة <تصفيق> مسألة إقامة إقامة الحجة في موضوعه في هذا الجزء الثاني ها والدقيقه ان مثلا عندما ناتي في التبديع بارك الله فيك فيها تفصيل السلف الصالح ما كانوا يشترطون اقامه الحج في التبديع اطلاقا اشترطوا في التكفير فقط القضيه نسيخ ربي هذا بالتفصيل في يعني فتوى له مشهوره <تصفيق> سماها دي بمنهج السلف أو سمعه باستراب إقامة الخجة في التبديع وبين منهج السلف فيه وفصل أو ذكر التقسير في فقال أو بين كما نقل هذا عن شيخ الإسلام وغيره إن السلف الصالح ما كانوا يشترطونه إقامة الخجة في التبديع في المشائل أو في المشائل المعتقدة ليه؟ الواضحة المعروفة نحو مثلا من, إيه؟ من يعني تأول شفاة الله أو من عطل شفاة الله أو من قلب خلق القرآن أو من دعي للاشتغاثة بغير الله أو من تحزب على عقائد باطلة نحو ما علي حزب الإخوان من التحزب على معتقدات باطلة هي معلومة هي معلومه او معلوم من الدين بالضروره مخالفتها لمعتقد السلف ولالاصول السلفيه فلا يقال في حق انثال هؤلاء من هذه الفرق والاحزاب التي ضلت عن منهج السلف انه يجب او يستطرب اقامه الحد عليهم قبل ان يحكم عليهم بالبدع لا السلف وعلى ان ان ان ألا أقول لك أضرب لك أمثلة بسيطة من منهج الإمام المحمد فقط الذي يدل عليه على يعني هزم الإمام المحمد رحمه الله تعالى لم نبلغهم كلام هذا الذي يسمى بالمغازلية أو الحارس المحاسبية أو يعقوب النسايد حكم عليهم بالبدعة مباشرة ها؟ وحذر منهم بل وأمر بهزرهم ونن يقول يعني انه يجب علينا ان اولا ها ها حتى احكم عليهم بالهزل او بالتحذير فكما نقل الذهبي في سير ان الامام احمد رحمه الله تعالى لما بالغه كلام يعقوب المشيبي في التوقف في غلط القران نتوقف يعني صارت من الواقفه من هم الواقفه ها عندنا المقلوب طيب يعني اسميك ولا الاثنين كان من كبار ائمه او كبار علماء الحديث في زمن الامام احمد يعقوب النسايبه كان من كبار علماء الحديث في زمن الامام احمد فلما بلغه يعني ما وقع في يعقوب النسايبه قال متج صحابه قال مبتبع صاحب صاحب هواه في حق ما في حق يعقوب نسيبة ومن هو يقول نسيبة يقول نسيبة يعني لو وضع كل هؤلاء <تصفيق> هؤلاء القطباء أو القصاص المعاصرين في كفة ووضع يعقوب في كفة لما لا يعقوب على ما عليهم البداء فعلمه لا يساوي علم كل هؤلاء فكان يعني محريرا في علم العلم في الحديث ورغم هذا الإمام أحمد حكم عليه بالبداء أحسنت أحسنت أحسنت هل عبد الله بن عمر قال اللي لما نقل اليه كلامها له القدريه قال لهما انتظر حتى انصحح بل تبرأ منهما من بدعتهما مباشره آه. قال اخبرهما أني, اني منهم بريء وانه مني بريء هذا احسن ايوه هذا ن... كما قلت لك الان بارك الله بك. نحن يعني ما فصلنا الان اننا قد فصلنا بهذا بالتفصيل فيما يخر من ساعتين تقريباً هو يزيد في درس شاطب من دروس أصول السنه لابن احمد فما نحب التكرار يعني ولكن نحن اننا غرضنا اشير او يعني نستانف بكلام ساخر لاسلامونه الايه اللي تاع عظيم نقد ذكرناهم من قبل نعم فنحن في هذا الدرس إذن ذكرنا ونقلنا كلام العلمة ابن وثيمين الذي يعني سئله أو يعني ضرب مثالا نحو المثالة لضرباء أبو إسحاق الحويني قد يكون هذا من عجيب قدر الله أن ابن وثيمين ضرب مثالا بأكل الربا الذي أثر على أكل الربا وكذلك أيضا الحويني ضرب مثالا في درسي هذا الذي أراد أن يعتذر فيه عن تكفير مصير المصير فأشبط قوله بالتكفير ها؟ وأخذ ينتع عن نفسي أنه لا يكفر بالكبيرة قاله لما ما أتهمه منه أكفر بالكبيرة أخذ يقول أنا ما أكفر بالكبيرة طيب لكن أك... لكنه يكفر بالإسراء أخذ يضرب المسالم بهذا الذي أكل الربا ها؟ ولو يقول أنا وأنا أعلم أن الربا حرام ولكنه سأكله نعم يضربه مثالا لتكفير المصر عن هذا النساء فقال إن أليس يأكل الربا ثم يقول <تصفيق> أنا أعلم أن الربا حرمى لكني سأكله هذا يعد مصرا ثم للأشف يعني زاد قطينة بلة بأن جعل هذا المصر بأن جعل هذا المصر مستحله خلبش القضيتين القبي... في بعض يعني فأنا فزاد على الاسهار قليل الاستحمام وزيد مصيبه اعظم يعني كما قال ايه زمن او غضب اضح من زمن فزاد يعتذر فزاد الوجه سوادا يعني زاء يكحلها تحت ف... عينه ف فمن عيب نمنع سمير رحمه الله تعالى ايضا ضرب مثالا بالمثال الأكل العرب وقال إن إنما كان يبي هو مستحل فقال إن فلانا لو قال وكذلك أيضا قد يقول قال هذا قال هذا العلم ابن ما صفاته موسيل له إن إنما يقول أنه يعلم أن الربع حرام وأن الزنة حرام ولكنه يقع في الزنة ويقع في الربع ما اعتقاضي هو معقولي أنه يعلم أن هذه الكبار محرمة فهذا يعد فاسقا لا كافرة وعده تاسقا وإنما من هو المستحل المستحل الذي يقول إن الربع حلال وإن الزنا حلال وإن لم يقع في الزنا وإن لم يقع في الربع ووضح الفرق بيننا هو إيه صرح بأتقادي طب أنا أقول نعم ان الربا الذي حرمه الله حلال هذا هو مستحل الذي استحق التكفير اما المصر على المواصيه مع تقاهي لحرمتها فهذا عبد فاسق مكافر وهذا في نشئه الله تمام زياده كان شيخ الاسلام واضح الامر تمام <تصفيق> ويخلاص نحن قلنا الذي تمتفعنا السرود بالكلية يعني وتلقص بهذه الكلمة مجرد التلقص دون أي إخلاص بل هو أكد النقيد فمعنى انتفاع السرود أن يأتي بالإيه بالنواقض يعني أن يأتي بناقض الإخلاص الذي هو الشرك أو يأتي بناقض المحبة الذي هو البغض بهذه الكلمة أو أن يأتي بناقض الناقض ان الانقياد والقبول جوا الشك والنفاق الاكبر ما زال شكي لا ينتفع بهذا اللفظ بهذا التنفس وواضح طبعا اللي بيقول عليه التوصيات اللي بيقولوا عليه اي احد طبعا لا تتضحش ده الخديه من الخديه التي لا الله الله الذي يقيم هذا يكون عليه الحجه هم هم العلم أو من, من كان عنده علم ثم يعني يعني لا يترتب على اقامه هذه الخجة من قبل اهل العلم عليه أي فعل الا باذن ايه السلطان الممكن فليس لنا ان اقمنا الحجه على فلان الذي مثلا استحله الربا او استحله الجنا مثلا وأصر عليها على هذا الاستحلام فماذا نصنع معه هل نقيم عليه حد الردة هذا ليس لنا الله لم يكلفنا بها لم يكلفنا بإقامة الحدود لما كلف بها كلف, كلف بهذا الأمر ولاة الأمر من الصلاطين الممكنين فإن لم يقوموا بهذا الواجب هم الذين يسألون بين يدي الله عن لا نسأل نحن عن هذا كم ساعة طيب، لا أن الله مستعى نحن تطرقنا كما يحدث في أغلب الدروس للأسف <تصفيق> لما لم يكن الحصدان لا أن الله مستعى كنا نود أن من هذا البرزي الليلة فأعتنينا نشق على أنفسنا نكمل إن شاء في الدرسة القادمة بعض المشاكل كمانتا يقول لواحد يسأل الشيخ دلوقتي أنا مثلا خدت الشيخ القلياني مثلا الشيخ الألباني بعض قال له مذهب العمي مذهب مختيب فالعمي مقالب في كل شيء إلا شيء واحد اختياري محدد للعمي اللي هو لا, لا, لا يقسم اتباعي عن درشي الحسانية للغاية قلت كلمة مذهب العمي مذهب مختيب فلن كلمة كلمة صغيرا هذه كلمة صحيحة لكن بقيوت كما بينا أن العامي الفرض عليه أن يشأل أهل الذكر العلماء فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن هذا الفرض لا يتعلق بعالم بعين فلا يلزم العامي فلا يلزم العامي أن يتقيد بفتوى أو بمجهد عالم واحد لأنه يسأل ما يسأل من تفسر له من اهل العلم فمره يسال فلانا ومره يسال فلان من العلماء الذين هو هو يعتقد فيم انه يعني على علم وعلى علمائها الصحيح ولكنه لا يتقيد ب واحد او واحد لكن افترضنا انه لم يجد في بلده الا الا هذا العالم فقط فهو هو هذا الذي تفسر له ولم يعني لم ايه لم يتعمد أن يتمذهب بفتوى هذا العالم فقط ولكن هذا الذي يتيشر له ولم يتيشر له في مكانه أو في محيطه أو في بلدته إلا الشيخ الألباني مثلا فقط وهو رأى أن الشيخ الألباني هو, هو, يعني هو أقرب الناس إلى الحق فكان يشأله في كل ما ينجل به من, إيه؟ من أمور أو من مستجدات هذا الذي يتيشر له ها؟ ولا ولا يقرض حقي ان له مذهب مذهب الالباني لا ولكنه اجتهد على قدر ما يطول من اسباب فقط الجواب اكثر من طول في مذهب العوني مذهب مفتي الحج المفتي هو قد يسال العلامه ابن باز في مساله فيكون مذهبه هو مذهب ابن باز هذه مسألة ثم يسال في فيطات اخرى العلامه الناصريين في مساله فيكون مذهبه مذهب الناصريين هذه مساله هذا كلام هل مثلا انت تشوف مثلا إيه انت تخصي الشيخ العزباني مثلا شيخ علاك انت وصحصي من هنجي قال له هذا وصحاقة هوني سمعته منك كان يتكلم قال مثلا انت خذت او وصحاق او خذت مثلا يشفق البياني شيخ علاك انت مطلق تقطيع مثلا انت مثلا انت تحقق بريده انت ممكن تتقلق مسألك ما تقدرش ان تبحث عن مسألة ومتصل دي بس فانت خذت مني القول فانت تقلق منت هذه المسألة لكن مثلا اذا جاء اقسر من قول حاجة اند يا فهدات الله كلامه هذا تجنبه يعد يعده حقا نعم والآن فلان, فلان اتصل على أحد أهل العلم فسأله في مسألة وهذا العام لا يحسن فهم الأذلة فهو بلا شك يعده مقلبا لفتوى هذا العالم فصار مذهبه ومذهب هذا العالم هذه المسألة ولا يقال أنه يجب عليه أن يسأل علي من آخر لا أنا ما نقول أنه شاء له هذا العالم هذه المسألة ثم جاءت مسألة أخرى غير هذه المسألة فسأل فيها عالما آخر مثلا يعني نحن نقول أنه لا يجب عليه أن يسأل عالما واحد فقط ولكنه إذا سأل عالما في مسألة وأخذ لفت هذا العالم في هذه المسألة خلص وصار مقلداً له في هذه المسألة لكن لا يقول أنه يلزم أن, يلزم ان يسأل عالما آخر في المسألة نفسها لا, لا يلزم هذا مدام قد تحرك اختراز العالم فأول مرة واضح يعني والله يعذرون بجهليه من كانوا لا يعلمون يعذرون بجهليه ولكن طبعا يعني ان ان, إن اتبعوا فتوى هذا المفتي على هوا يقول لكم مش بتحققون مين المؤاخذه عند الله عز وجل فالعبره بايه في, في قلوبهم هل هم يتبعون اهواؤهم ام هم اجتهدوا ولم يجهدوا إلا, الا هذا على قدر علمهم على قدر استهادهم اه اذا كل في تتمه كلامي هذا صاحب البطاقه هذا اتى به اتى بالتوحيد الكامل او بحسن التي غلبت عليه على سيئاتي ورجحت على سيئاتي فكانت سببا في تكثير الذم والمعارفي الاخرى ومنسمى يعني دخل الزمه صار اي كل التوفيق بين ضمانه وذيمه نعم احنا كنا خلاص وهذا نعمة. نعم صاحب الكلام صاحب هنا اتى اتى بسيئات كثيره نعم ولكنه قد ختم له بالتوحيد اركانه كوت من هذه البطاقه كانت فيها كلمة التوحيد <تصفيق> التي اتى فيها من ايه بالكمان في الاخلاص وفي المحبه وفي الانقياد ها فكانت هذه الحثى العظيمه سبب التكفير كل هذه السجلات ان انا معصى فزال انا و... يعني لو قرانا لا بس ان نكمل ما قالوا حتى هل يقضح هذا النار وننتهي نزwie دي figured تطبيع الله <تصفيق> كانت قرطوشه من مكان اخر يعني سهو انا مشهد يتعلق بحديث عن صاحب البطاقه فالساهد يعمل كما بيان فأنا صاحب البطاقة هنا في حديث البطاقة هذا المشهور قد أتى بحسنة التوحيد الكاملة هذا هو الذي به في استمع الأدلة فكان, فكان إتيانه بهذه الحسنة الكاملة سببا في تكثير هذه السيئات وهذه السيئات من أي من السيئات كيف أتى بها هذا في علم قد يكون ختم له بهذا قبل أن يموت يعني كتب وتلقص بهذه الكلمة او أتى بهذا التوحيد بكامل شروطه بالإخلاص واليقين والمحبة وتاب إلى الله من كل الزنوب الماضية فطاشت كل هذه السجلات الماضية هذا وأنه يعني يعني لما وقع في هذه المعارس والكبائر كان في كل مرة يتوب إلى الله التوبة النصوح التي تدل على كمال توحيده وإيمانه لنا لا يعني الوقوف في السيئات اللي النقص في التوحيد النقص الكامل ولكن إذا تاب توبة نصوحا من هذه الكبائر فيما يعود, يعود إلى التوحيد الكامل مرة أخرى ويعود إلى الإيمان الكامل وإن وقع بعد ذلك في كبال أخرى صمتاب منها التوبة النصوح أيضا وإن كانت حال وقوعه في الكبيرة قد نقص نقص إيمانه نقصا سديدا ها؟ وقد انتقى عنه كمال, كمال الإيمان الواجب ولكنه بعد أن أقلع عن هذه المعصية وتاب منها توبة النصوحا يعود إليه التوحيد الكامل الذي به تكفر هذه الكبيرة ما هذا هو فضل التوحيد فضل التوحيد على سائر الطعاق أن هذه يكون... الحسن العظيمة تكون سببا في تكفير السيئات صلى الله على محمد وعلى آله أصحى وسلم